الله أفضر بإسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضعيها والقوري ذا ثلاثا Selamat menikmati قد أبلع من ذكيها وقد خيب من ذكيها كذبت تمود بطبوها إذ انبعت أشقيها فقال لهم رسول تَمُ ظَفَارُ وَفَتَنَ تَمَامَ رسول الله لا قسر الله وتقعيها فكذبوه فأخرواها فدمدم عليهم Ha, bizən